بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم وَمَا لَكُم مِّن دون اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أَوْ حرقوه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط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 فبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا منجوك وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وَأُنزِل إلَيْكُمْ وإلى هُنا وإلى هُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الجاب العذاب بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم, وإن جهنم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 الله يكفرون ومن أظلم مما نفترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى لكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا